رغما على كل العدا انت امير الكف صاحبك نضل انت امير على كل العدا انت امير الكف صاحبك على كل العدا انت رغمًا على كل العدى سابك نظل نجدده مسرعك يا مسلمي ذكرونه بخبر عن المصطفى ينقلونه مسرعك يا مسلمي ذكرونه بخبر عن المصطفى ينقلونه ينقلو رغمًا على كل العدى انت أمين مصابك نظل نجدده رغما على كل العدى رغما على كل العدى مصابك نظل نجدده أي من شمسك دائما إلى شروق عالم انت وعال فضل فضلك يفوق المحمد ينقل شيخ الصدوق محمد ينقل الشيخ الصدوق هل خبر عن مصرعك مضمون هل خبر عن مصرعك هي <تصفيق> على كل العدا <تصفيق> صعبك نظل نجدده اعلى, أعلى رغمًا على كل العدا بابكن ظل مجدده مسلم تولى الشرف سعيك حثيث للشاعر ابو فاطمه العبودي اي مسلم تولى الشرف سعيك حثيث مثل عمك علي اش هلابيك مثل عمك عال تغيث يستغيث لا غبار علي اب حقك هالحديث لا غبار علي اب حقك حديث بالتوات كلهم يقرونه بالتوات كلهم نه رغم على كل العدا انت اميش سابق نضل نجدده ايه رغما على كل العدا سابق نظل نجدده بها الحديث يقول سيد المرسلين بها الحديث يقول سيد المرسلي مصرعك تدمع عيون المؤمنين والأملاك تنوح لك وبالوانين ماتمك يا مسلمي نصبونا ماتمك يا مسلمي رغما على كل العدى صابق نظل نجدده ما اسمع رغما على كل العدى يسابك ظل مجدده ايه كل مملك بغروبتك تشهده شلون من قصر العمارة من رما طحت مستشهد بدمك ضرجوك طحت مستشهد بدمك ضرجوك قدرك العالي العدي جهلونه قدرك العالي العدي اي على كل العده سامر القوه صعبك نضل على كل العده سامر القوه صعبك اه وانت ميت بالسيوف تحا وط عشان لباق من ثيابك جرده وانت ميت بالسيوف حبل انت ويا هاني كد فوق فرد حبل انت الجسمك يسحلونه بالازق الجسمك اي رغم على كل العده ساميركم صباحك نضل نجدده هلا بك رغم على كل العده اي رغم على كل العده او يوم كامل وانت ميت تنسحل دمك يسيل منذر ذاك الحبل يا سفير حسين صابر تنقتل يا سفير حسين صابر تنقتل والأعادي الراس كيف وصلونا والأعادي الراس كيف رغم على كل العدى سابق نظل نجدده رغماً على كل العدى سابق نظل نجدده جرح فقدك يا غيورك القلب استشهدت عطشان وبديرة غرب ظل ثلاثة جسمك من صلوب ظل ثلاثة جسمك من صلوب شنه ذنبك جسمك يصلبونه شنه ذنبك جسمك يصلبونه اي على كل العده <تصفيق> مصابك نضل نجدده <تصفيق> اي رحمن على كل العده <تصفيق> <مصابق نضل جدده> <تصفيق> <ملبيك> <تصفيق> على كل العده صوتك صوتك <تصفيق> مصابك نضل نجدده ايه جرح فقدك يا غيور بكل قلب جرح يا غيور بكل قلب استشهدت عطشان وذيره غرب ظل ثلاث ايام جسمك من صلب ظل ثلاث من صلب شنو هو ذنبك جسمك يصلبونه شنو هو ذنبك جسمك اي رغم على كل العده سابق نظل مجدده رغما على كل عدة سابق نظل مجدده ايه ايه آه يا مسلم يعن وعني الوفاة آه مسلم يعن وعني الوفاة آه مسلم يعن للشاعر أبو فاطمة العبودي ايه يا مسلم يعن وعن الوفا يا النصر بس عن معرفه شلون يا مظلوم ليه لا شلون يا مظلوم ليه لا تعرفه شلون يا مظلوم ليه لا راسك ابن الدعي يهدونه راسك ابن الدعي اي رغم على كل العده سابقني ظل نجدده رغمًا على كل العدى اه تعبيد تعبيد وصابقني ظل خلي يجوني اليوم كل الحاربوك خلي يجوني اليوم كل حاربوك بهذا قبر يا غريب يشاهدوك بهذا قبرك يا غريب يشاهدوك شلون زوارك يا مسلم يعتنوه شلون, مص... شلون زوارك يا مسلم اي شلون زوارك يا مسلم يعتنوه بني يا حلقبرك يطوفونه بني اي رغم على كل العده حسابك نضل نجدده على كل العده طابق نظل نجدده ايه خلي جوني اليوم كل الحاربوك بهذا قب يا غريبي ضبها ضبها اليوم كل حاربوك بهذا قب يا غريبي شاهدوك شلون زوارك يا مسلم يعتنوك شلون زوارك